منها أن يعرف العباد ربهم من خلالها فيعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد محدد يعلمه الله وحده والذين كفروا بالله معرضون عما انذروا به في كتاب الله لا يبالون به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 قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق أخبروني عن أصنامكم التي تعبدونها من دون الله ماذا خلقوا من أجزاء الأرض؟ هل خلقوا جبلا؟ هل خلقوا نهرا؟ أم لهم شرك ونصيب مع الله في خلق السماوات؟ جئوني بكتاب منزل من عند الله من قبل القرآن أو ببقية علم مما تركه الأولون إن كنتم صادقين في دعواكم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 وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله غافلة عن دعاء عبادها لها فضلا أن تنفعهم أو تضرهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومع كونها لا تنفعهم في الدنيا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 وإذا تقرأ عليهم آياتنا المنزلة على رسولنا قال الذين كفروا للقرآن لما جاءهم على يد رسولهم هذا سحر واضح وليس وحيا من الله أم يقولون افتراه قل إن افتريتهم فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم هل يقول هؤلاء المشركون إن محمدا اختلق هذا القرآن ونسبه إلى الله قل لهم أيها الرسول إن اختلقته من تلقاء نفسي فلا تملكون لي حيلة إن أراد الله أن يعذبني فكيف أعرض نفسي للعذاب بالاختلاق عليه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 إن اتبع إلا ما يوحيه الله الي فلا أقول ولا أفعل إلا وفق ما يوحيه وما أنا إلا نذير أنذركم عذاب الله بينوا النذار. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فَآمَنَ واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به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 وَإِذْ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إِفْكٌ قديم وقال الذين كفروا بِالْقُرْآنِ وبما جاءهم به رسولهم للذين آمنوا لو كان ما جاء به محمد حقا يهدي إِلَى الخير مَا سبقنا إِلَيْهِ هؤلاء الفقراء والعبيد والضعفاء ولأنهم لم يهتدوا بما جاءهم به رسولهم فسيقولون هذا الذي جاءنا به كذب قديم ونحن لا نتبع الكذب ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ومن قبل هذا القرآن التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام إماما يقتدى به في الحق ورحمة لمن آمن به واتبعه من بني إسرائيل وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مصدق لما سبقه من الكتب بلسان عربي لينذر به الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وبفعل المعاصي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 فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا ولا على ما خلفوه وراءهم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أولئك الموصوفون بتلك الصفات أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدا جزاء لهم على أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها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 وأمرنا الإنسان امرا مؤكدا أن يحسن إلى والديه بأن يبرهما في حياتهما وبعد موتهما بما لا مخالفة فيه للشرع وعلى وجه الخصوص أمه التي حملته بمشقة ووضعته بمشقة ومدة حمله التي مكثها وبدا في طعمه ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ اكتمال قوتيه العقلية والبدنية وبلغ أربعين سنة قال رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه وتقبله مني وأصلح لي أولادي إني تبت إليك من ذنوبي وإني من المنقادين لطاعتك المستسلمين لأوامرك أولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا من الاعمال الصالحات ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نؤاخذهم بها وهم في جملة اهل الجنة هذا الوعد الذي وعدوا به وعد صدق سيتحقق لا محاله ولما ذكر مثالا للبار بابويه ترغيبا في البر ذكر مثالا للعاق تنفيرا من العقوق فقال وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّقَدْ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 هلاك لك إن لم تؤمن بالبعث فامن به، إن وعد الله بالبعث حق لا مريت فيه، فيقول هو مجددا إنكاره للبعث، ما هذا الذي يقال عن البعث إلا منقول من كتب المتقدمين وما سطروه، لا يثبت عن الله،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 حيث خسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار. ولكل درجة من ما عملوا، وليوفيهم أعمالهم، وهم لا يظلمون. ولكل الفريقين فريق الجنة وفريق السعير مراتب حسب أعمالهم، فمراتب أهل الجنة درجات عالية. ومراتب أهل النار دركات سافلة وليوفيهم الله جزاء أعمالهم وهم لا يظلمون يوم القيامة بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا بالله وكذبوا رسله على النار ليعذبوا فيها ويقال لهم توبيخا لهم وتقريعا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 وَأَذْكُرْ أَخَاهَا عَادٍ إِذَا ذَرَقَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْنُذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَدْ خَلَتْنُذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ واذكر أيها الرسول هودا أخا عاد في النسب حين أنذر قومه من وقوع عذاب الله عليهم وهم بمنازلهم بالأحقا جنوب الجزيرة العربية وقد مضت الرسل منذرين قومهم قبل هود وبعده قائلين لأقوامهم لا تعبدوا إلا الله وحده فلا تعبدوا معه غيره إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال له قومه أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا لن يكون لك ذلك فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون قال إنما علم وقت العذاب عند الله وأنا لا علم لي به وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه وما فيه ضركم فتأتونه فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فلما جاءهم ما استعجلوا به من العذاب فرأوه سحاباً معترضاً في جهة من السماء متجهاً لأوديتهم قالوا هذا عارض مصيبنا بالمطر قال لهم هود ليس الأمر كما ظننتم من أنه سحاب منطركم بل هو العذاب الذي استعجلتموه فهو ريح فيها عذاب مؤلم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 وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء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 فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَهَلَّا نَصَرَتْهُمُ الْأَصْنَامُ الَّتِي اتَّخَذُوهَا آلِهَةً مِن دُونِ اللَّهِ يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهَا بِالْعِبَادَةِ وَالذَّبْحِ لَمْ تَنْصُرْهُمْ قَطُّ بل غابت عنهم أحوج ما كانوا إليها وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي منوا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ وَاذْكُر أَيُّهَا الرَّسُولُ حِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ فَرِيقًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ الْمُنَزَّلَ عَلَيْكَ فَلَمَّا حَضَرُوا لِسَمَاعِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنْصِتُ حَتَّى نَتَمَكَّنَ مِنْ سَمَاعِ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 يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم قالوا لهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزله الله من بعد موسى مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة من عند الله هذا الكتاب الذي سمعناه يرشد إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم وهو طريق الإسلام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 ويسلمكم من عذاب موجع ينتظركم اذا لم تجيبوه الى ما دعاكم اليه من الحق ولم تؤمنوا انه رسول من ربه ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء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 اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير اولم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهن مع ضخامتهن واتساعهن قادر على أن يحيي الموتى للحساب والجزاء بلا إنه لقادر على إحيائهم إنه سبحانه على كل شيء قدير فلا يعجز عن إحياء الموتى وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ عَلَى النَّارِ لِيُعَذَّبُوا فِيهَا وَيُقَالُ تَوْبِيخًا لَهُمْ أليس هذا الذي تشاهدونه من العذاب حقا؟ أم أنه كذب كما كنتم تقولون في الدنيا؟ قالوا بلى وربنا إنه لحق فيقال لهم ذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم